السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلعقال بذاته الكريمه وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي علمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 آمين آمين وصلّم على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعد طول غياب شاء الله لنا وقدر أن نعود لنستكمل ما كنا قد بدأناه قبيل شهر رمضان الماضي وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا كنا نقف مع تفسير سورة النبأ سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين علم القرآن وبين العمل بالقرآن إنه سميع مجيب الدعاء تذكروننا أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه الصورة الكريمة عن النار وعن أهل النار أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من النار وأهلها فكنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إلى آخر هذه الآيات الكلمات ولو أن لكم تذكرون أننا قلنا إن المعني بقول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصاة بعد أن قلنا إن النار لها أسماء متعددة لها أسماء متعددة وكل اسم يحمل معنى هذه النار والتي سميت أيضا بجهنم وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله كانت مرصادا وقلت لكم معنى مرصاد بعض يقول أي كانت مهيأة ومعدة فمعلوم أن النار مخلوقة وهي موجودة الآن تنتظر أهلها وتنتظر أصحابها أعاذنا الله وإياكم بل هو معلوم أن من مات من أهل الكفر والإجرام والطغيان يفتح له في قبره باب إلى النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك فالبعض قال كانت مرصالة أي كانت مخلوقة مهيئة معدة لأصحابها البعض الآخر يقول كانت مرصالة أي من يدخلها يلازمها ولا يستطيع الخروج منها بأي حال من الأحوال وهذا ما قاله قوال الكريم كلما أرادوا أن يخرجوا منها اللي بيحدث أعيدوا فيها أعيدوا فيها البعض الآخر يقول كانت مرصالة أي كانت ذات مرصد والمرصد هو الممر وأنتم تعلمون أن النار ذات مرصد يعني ذات ممر وهو السراط الذي يضرب عليها ويمر عليه كل الناس وكل بحسب عقيدته وعمله فمن كانت عقيدته صحيحة ومن كان عمله خيرا هناك من سوف يمر كالبرق الخاطف هناك من سوف يمر كالريح المرسلة هناك من سوف يمر كالجوال هناك من سوف يبطئ به عمله وسوف يمر حبل على قدميه ورجليه نساء الله السلام وهناك من سوف لا يستطيع المرور. وسوف يهوى فيها وهذا قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما بقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أعاذنا الله وإياكم من هذا هذا والمعنى بقول الله تعالى إن جهنم كانت مرصابة معدة مهيّا لمن ها للطاغين إيه مآب يعني مرجع فكل طاغ لا بد وأن يكون مرجعه إلى جهلم وبئس المصير والطغيان كما قلت لكم نوعان وهو مجاوزة الحد هناك طغيان في الدين وهناك طغيان في الدنيا. وأما الطغيان في الدين فيكون بالكفر والعياذ بالله وأما الطغيان في الدنيا فيكون بالظلم والبطش ومخالفة شرع الله شرع الله هؤلاء الذين فسدت عقيدتهم في الدين وفسدت أعمالهم في الدنيا مرجعهم إلى جهلم وبئس المصير وبئس المصير إب إن جهلنا ما كانت مرصعة للطاهرين مآبة. طيب هؤلاء الذين طغوا ومرجعهم إلى النار مدة مكثهم في النار كون أدعيه. فقال الله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقاب. لبث المكث البقاء يعني كلمة مكث معناها البقاء. لكون مش عارف عليه إيه مكث. أنني أذكر الشيء والشيء يذكر وأنا أخدم فيه القوات المسلحة لما انتقلت من مركز التدريب إلى اللواء اللي هخدم فيه بقى وهاد اللي فيه فكان فيه إسماعيلية في منطقة تسمى أبو صوير قبل إسماعيلية بقليل يعني فلما أدخلونا على العميد قائد اللواء ذا ف. قال طيب وكنا لسه دخلين قال اللي هو بيرحب بيكم كم معي زميل آخر فيعني إن شاء الله طلبتكم إيه فقلت له يعني عايزين إن شاء الله 24 ساعة كده أجازة ننزل بيوتنا علشان يعني نغسل هدومنا نجيب فلوس لأن احنا خدونا بمركز تدريب علينا على طول وعن عشريفنا أن احنا يعني هنوعد هنا وكده فقال لي ونظر إلي أنت بتشغل إيه بره فقلت له أنا معيد في كلية أصول الدين فقلت له أنا في كلية أصول الدين يعني كنت بتروح تقول لهم روحوني علشان أنا عايز أخس الهدومي وأنا مش عاف إيه فقلت له هناك فرق بين عملي المدني وأنا في الجيش قال لي وإيه الفرق بقى يا أخويا فقلت له طول المكث وكأنني ألقيت عليه حجراً ييته بيقول لي ايه يا اخويا فقلت له المكس فقال لي يعني ايه ما المكس اللي انت قوله ده فقلت طول المدة قال يا علي وانت لازم تبطلها ما تقولها لي عربي ثم انا مره قلت وعقبت على هذا التعبير عقبت ف اولا طردني قال يلا بتاع المكس أنت أطلع بره يلا خلاص فالمكث هو البقاء المكث هو البقاء ولذلك ما قلتها هنا إن قال آل العلم طيب يعني هيمكث فيها يعني هيبقوا فيها فقال الله سبحانه وتعالى لابثين فيها احقاب وتلك الكلمة التي وقفنا عندها في آخر لقاء التقينا فيه لابثين فيها احقاب احقاب يعني ايه أهل العلم اختلف أحقاب جمع حقب طب الحقب لو الحقبة دي أدلية. البعض قال حقبة من الزمن 30 من السنة. البعض قال 40 البعض قال 70 البعض قال 80 ويبالبثين فيه أحقاب يعني كل ما يعد عليه 80 سنة يعني 80 غيره كده يعني بعد قال ثلاثة مائة عام ثلاثمائة سنة أرجح ما قيل ما قاله الحسن البصري عليه رحمة الله قال الحقبة من الزمان المدة غير المعلومة التي كلما انتهت تجددت وده يعني دوام البقاء وده يعني ايه دوام البقاء يقول العرب العرب تستخدم هذه الكلمة يقول يعني تمكث أحقابا لا أحدثك يعني مدة مدت حياتك طول عمرك طول عمرك. فيعنى بي هذه الكلمة لابثين فيها أحقابا أي أمدا لا ينقضي أمدا إيه؟ لا ينقضي لا تستطيع أن تحدده بزمان ولا بمدة بزمان ولا بمدة لسقوط الزمان في هذا الوقت، سقوط الزمان في هذا الليه في هذا الوقت أعذنا الله وإياه وإياكم. قلت لكم فيما مضى إن العقوبة التي يلقاها الكافر والعاصي سميت عذابا. شلون تقول كذا؟ سميت إيه؟ عذاب يعني يعذب. وقلت لكم إن كلمة عذاب وعذب وعزب. كل المادة دي في لغة العرب تدور حول المنع ذلك تقول ما عذب يعني بيمنع العطش شاب العزب يعني ممنوع من الزواج فكل هذه المادة تدور في لغة العرب حول معنى, معنى المنع المنع طيب العقوبة التي تقع على الكافر والعاصي سميت بهذا الاسم اللي هو بيحتوي معنى ليه المنع ليه قلت لكم لأن هذه العقوبة تقوم على أمضين الأمر الأول أنه يمنع عن الإنسان ما يلائمه هذه مدية المنع بقى يمنع عن الإنسان ما يلائمه ويقع عليه ضد ذلك ويقع عليه إيه ضد ذلك يمنع عن الإنسان يكرر ما يلائمه ويقع عليه ضد ذلك الإنسان بطبيعته في أشياء تلائمه يحبها ويحتاج لها وتتفق مع حاله كإنسان إيه اللي بلائمك إنك تشرب شرابا طيبا عذبا يمنع لك اللي عطر سيما قولي وتأكل طعاما طيبا وتلبس ملبسا طيبا وتأوى إلى مأوى طيب فراشك مسكنك كل هذا يتلأم مع, مع الإنسان فإذا أريد بهذا الإنسان شر بقى بداية يمنع عنه هذا ما يلائمه فما فيش الماء العالم وما فيش اللبس الطيب مش كده؟ ما فيش المأوى الطيب ده لوحده نوع من انواع من انواع الايه العذاب اللي لما كانوا بيدخلونا السجون والمعتقلات الله يحرقهم حسني وزبانياته اللي الناس بتطلبوا رحمه الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخر هو بطنته لما كانوا بيعتقلونك كانوا يفعلوا معاها يمنع عنك ما ايه ما يلائمك شوف عيالك مش هتشوف يا دي واحد أكل طيب؟ لا مفيش أكل طيب يجيب لك بقى والعزو بالله العدس المليان زلط تاكله بعمل يقرمش كده حاجة حلوة معمول بالرام واخد بالك يجيب لك البتنجال الأكل السودة بتاعتهم دي تلاقي البتنجالية شكلها يبغمهم فرعهم لجنبها وكلها بيز واخد بالك يجيب لك الفول والله يعني هي كلمة قالها الشيخ كشك <تصفيق> الله يرحمه لما قال أنا رأيت في السجن السوسي المفول أنا رأيت هذا بعيني والله والله وإحنا بل طول اللي فيه الكلاب دلوقتي فيه الكلاب دلوقتي بل جابوا لنا الفول وكنت السجن أشوفه ما في فلقيت الفلاية والله قد كده فنظرت إليه وستة طول أخواننا بص الفول عامل إزاي إخوة بقى صبعا القدامة لسه لا حوارد جديد استنى بس في العيدي الإخوة والله كده يمرو فتحين الفلاية تلاقي في كل شق من شقايها لا يقل عن سبع ثمان سوسات السوسات دي كده يعوضي لإخوة طلعوها والله يزولونه كده طلعوها بإبرة السوس ده طلعوه كده بعدين يعني الجنه وألفول ويأكله هيعمله إيه أنا مكثت شهرا كاملا على برطمان مربة وقلب يجبنا نسم شهر كامل إن أنا طبعا اقتلني فكل ما يلائمك يمنع عن لبس ممنوع تلبس كل اللي انت بتعب هو اللبس اللبيض وأشياء محددة وخلاص على عليك فكون يمنع عنك ما يلائمك يمنع عنك ما يلائمك ده في حد ذاته ايه عذاب فتنام على فراش طيب أنا في آخر حبسه حبستها دي الكلد في 2010 ولما احتدم الخلاف بيني وبين كلاب مدينة مصر وتكلمت بمنتهى الصراحة قلت أن حسني مبارك لهذا الكلب الذي جلس معه رأيك في قلت ظالم طيب وإحنا قلت له أظلم منه وأغشب طيب فيه رأيك في أسامة بالله أنتم بحبه فكانت صاعقة بالنسبة له فانتقم مني أشد الانتقاه يمنع عليك بقى ما يلاقيه رقم واحد أمر النعين تتغمى وإيدي تتكلبش ولمع البلاط كده ومكثت هذا شهرين كاملين شهرين نايم كده تلابش على البلاغ كسروا لي عظمه فيمنع لك كل ما يريحك المنع ده في حد ذاته ده نوع من أنواع ليه من أنواع العذاب فيمنع للإنسان ما يلائمه فبالك بقى لما يقع عليك الضد كمان بقى ايه الضد انك انت عايز تشرب اه فانت حينما تشرب اشرب اشرب الماء ها الطيب البارد العجب كده لا ده يسقيك حميم سقو ماء حميمة وده لسه يجي معنا وهنشوفه يقع عليك الضد بق وعليه لو العزب الله ربنا عذنا وإياه فيقع عليه ضد عايز يلبس صرابي لهم من قطران مأواه جهال ولعزب الله نار عملة أحرقه فيمنع عنه ما يلائمه ويقع عليه ضد هذا ضده هذا هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم السلامة لابثين فيها أحقابة اسمع بقى اللي يحصل فيها على طول آه. طب ما يقعد فيها على طول ما يمكن منين بصر. لا يذوقون فيها بردا ولا شراب بردا ولا شراب البرد بقى الأول يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شراب الشراب انت عارفه كل ما يشرب تقول ماء تقول عصير تقول كل ما يشرب وهو يلائمك بالطب فلا يكون فيها برد ايه البرد بقى هذه الكلمة تحتمل معاني ثلاث وهي وردة عند العرب برد تطلق على الريح اللينة شوية الهوى اللي انت تقول يا السلام طغ علينا برد يطلق على الشراب البارد تشرب حاجة ساعة كده في يوم حار يا سلام نعم من نعم الله برد عند العرب كلمة تطلق على النوم كانوا يسمون النوم بردا ولذلك كان من أخوال العرب المأثورة منع البرد البرد منع البرد البرد منع البرد, البرد. منع البرد اللي هو برودة الجو البارد اللي هو ايه النوم يعني. النوم يعني الجو لما يبارد اوي اعلم اقرأتش اثنين بقى خلاص ساعة تالك يبقى كلمة بارد دي بتطلق على كم معنى تلاتة وريح لينة فيها برودة في يوم الحار الماء البارد في يوم الحار ماشي تطلق ايضا على النوم طيب لا يذرقون فيها ايه باردان يعني ما بيناموش نعم مش هينام ما عرفوش ينام ولذلك لأهل النار بيناموا ولا أهل الجنة احنا مش هحتاج للنوم على فكرة يعني مش هننام وديك مسألة هتكلم عنها ونشوف الحديث بقى اللي يسئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة هنأمون او لا نأمون وصحة هذا الحديث فهنام فين في النار؟ قال عزو نام فين فلا يذقون فيها برّة ما بيناموش ما بيناموش لأن النوم راح مستريح مستريح طيب أو هي حارة وهو يحتاج إلى بصيص برد من ريح لينة مش هيشوف ده برضو ده ميش ميش طيب لما يحب يشرف فهو بقى بمولع نار هو نفسه مولع نار فيريده ماء باردا مش حيلاقي التلت معاني وردين وغليزين وكلهم مقبولين في هذا المقام يبقى لا هينام ولا هيشوف برود الجو ولا هيشوف ها ماء بارد ها يروي زي ما بتقولوا طرى على المياه ما فيش برد ولا شراب ولا شراب فلو حملناها على الماء البارد اللي هي بقى البرد يبقى لا هيلاقي ماء بارد ولا اي ولا أي شراب ولا يشرب بارد ولا غير بارد لا بارد ولا غير بارد يعني مش هشربه خالص الا لا ما احنا قلنا بيمنع عنه ايه ها ما يلايمه ويقع عليه الايه الضد مش هشربه خالص لا هشربه بس بضد ما يريد شفت تعبيري بقى بضد ما يريد الا حميما وغساق الحميم والعياذ بالله الماء الحار اللي بيغلي يعني وذلك سوق ماء حميما هيعمل فيه ايه قطع ايه أمعقها. مش بقى زي اللي والعياذ بالله فماذا فعلت به فماذا فعلت به حميم الحار طيب بقى الحار اللي هيشربوه الحار بالله تمام طب بس كده قالوا غساق قالوا الغساق هو ما يخرج من أهل النار غسيل أهل النار الصديد والقيح الصديد والقيح هاي استشرب ده اللي بتاع جهان هاي استشرب ده اللي عندنا وهي تجرعه رغم أنفه رغم أنفه شرب والعزم يبقى مُنع عنه ما يلائمه ووقع عليه ليه وقع عليه ليه الضد طبعا الآن حينما يعني تقف أمام هذا المنظر الشنيع شنيع حاجة يعني مؤلمة تخيل الإنسان في نار جهنم لا ينام ولا يجد بردا ويشرب الحميمة والغساق تقول يعني حاجة صعبة أوه حاجة صعبة أوه القرآن يقول لك لكن يستحق يستحق جزاءً وفاق ودي نفس الكلام اللي بنقوله للشوية المخهيل اللي طالعين دلوقتي ومسمين نفسهم ولاد الرئيس يعني ولاد الحرام يعني يعني ولاد الضلال يعني عندما تطلع تقول أنا ابن الحرام وتخلص ايه المشكلة يعني نقول رئيس ما تقول نابد الحرام ما التعريف طبعه حرام ما تقول نابد الحرام ما تقول كده يا على حرامية ولا حرام ولذلك ما تزموش لما قالوا احنا أولاده ما هم أولاده فعل ما هو دول المجموعة اللي رباها على السرقة وعلى النصب وعلى الله ولذلك لما اتاخد مش عارفين لا يسرقه ولا النصب فعايزين بابا عشان يرجع اسرقه ونصبه ثالث فيطلع بعض الناس يقول لك يعني شيلوا كده ويدخلوا الافصيالي ارحموا واكتبوها بعضهم راح كتبها كده في التلفزيون تلاقي شريك واحد يطلع يقول لك يا ارحموا عزيزة قوم عزيز قوم زل وهو ده عزيز قوم ضحارا قوم ض ضلال قوم ده نصاب قوم ده مسرطا قوم ده ضايع قوم في ده ني لك نو عزيز ده سافل قوم انت يا ابني الكلام في غير موضعه تضع الكلام في غير موضع يقول اللي بيحصل فيه ده ما هو يبني ده يستحق وزيادة ده يستحق وزيادة فلما تشوف على أهل النار يصعبوا عليك تقول ليه اللي بيحصل له فربنا قال لك جزاء وفاقة جزاء وفاقة يعني الجزاء موافق لي للعمل فقبل ما تطلب له الرحمة افتكر عمله افتكر عمله ازاي صرطن هذا الشعب ودخله زراعة مسرطنة شوف الأطفال اللي في مستشفيات السرطانات والرجال والنساء قبل ما تبص وتقول ايه اللي بيحصل معا ده شوف الشعب اللي جاء وتسرق والمليارات اللي اتنهبت شوف الناس اللي تعذبت وماتت في السجون. شوف الحقوق اللي اتنهبت شوف الوباء الكابل اللي جي للناس شوف التحالف مع اليهود شوف التعطيل لشرع الله والتهكم بالحجاب والنقاب وغلق المساجد وخرابها وسحل من فيها لما تشوف ده تقول والله اللي بيحصل له ده هو يستحق إيه أضعاف جزاء المفاقة جزء. لكن مش يبقى أعمى عميان وطرشان وجايين يقولوا يرحموا ويعملوا مش عارف ايه انت أعمى والله طرش بل الأمور بقت واضحة قدام كل الناس انت أعمى والله طرش انت مين فيهم ولنت اللي الاثنين. فلازم تحط قدامك بقى جزاء وفاق فلما تشوف ما يحدث لأهل النار ما صعبوش عليك زي ما بتشوف للكلام واللي بيحصل لهم ما يصعدوش عليه والمفروض لا تأمل لذلك ربقول الله تأسى على القوم اللي ايه, ايه وعا تحزن على كلب كافر طاغ عاصي ايه وعا تحزن ايه وعا تحزن وإيه لا تبقى زي لا تحزنش عليه لا يستحق الحزن لان لازم تحط قدامك جزاء الوفاقة شوف الجزاء ده وافق عمله ولا لا لا والله ده لسه اللي بيحصل معه ده موافق واحد على المليون مما عمل في هذا الشعب مما عمل في هذا الشعب سبحان الله ده اللي بيحصل معه ده لسه رحمة ده لسه مصفت في الاخرى إن شاء, إن شاء الله إن شاء الله فلابد أن تضع أمامك ولم تسبع أهل المرويق قطعوا طعامهم والزقوم وصلوا بلهم من قطرات كده تقول ياه ليه إيه دا يا حاجة قطت قدامك جزاء إيه وفاق شوف عمله عشان تعرفوا يستحق ولا مستحقش فالجزاء موافق لليه موافق عمله اسود فجزاءه أسود فهو الذي استحق هذا ما جنينا عليه ما جناينا عليه جزاء وفقة يبقى الجزاء موافق لليه العمل طب ودول كان عملهم ايه كان عمله أسود كان عمله أسود وفصل القرآن بعضه وبدأ بموضوع السورة يعني الصورة دي سيقت للرد على من ينكرون البعث والقيام وتلك مصيبة كما قل فربوه يقول الجزاء من جنس العام لأنهم كانوا لا يرجون حساب هذه أول كارثة عم هذه من قال لا يرجون فصل بعضهم الرجاء بالأمل والمعنى لا يأملون حساب يعني غير متوقعين او غير مقررين بان في حساب وده معنى انهم بينكروا يوم اليه يوم البعث يوم البعث ولكم انكروا والقرآن سجل عليهم هذا وقالوا اذا كنا طرابا وعظاما ائنا لما بعثول او اباؤنا الاولون ده يحصل ده كلام بعد اللي يسمي باطرابه من اللي يظهر رجعه كان اساءة في حق الله واتهام لقدرة الله وإنكار لحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها فتكذيب لله فتكذيب لله مكذب المنكر البعض مكذب لله وشك في قدرة الله استحق اللي كذب ربه ويشك في قدرته قدرته زي ما قلت تافه اللي واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل له عظبة قد رمت وف فركهاله كده قل له أستطيع ربك أن يبعث هذه بعد أن رمت هو يقدر سوء أدب وهو يتكلم عن مين عن الله عن الله ما يقضارش عزه ما يقضارش ما يقضارش ولذلك النبي قال هذا قال له يعني إن شاء الله يبعثها ويبعثك ويدخلك النار إن شاء الله وذل يسجل القرآن وضرب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي, علي فالمكذب بالبعث ده ارتكب جرمين عظيمين أولهما انه كذب الله الله قال في بعث وهذا ما فيش فهذا تكذيب لله والجرم الثاني انه شاك في قدرة الله ان بعد ما يحصل ومش عارف ايه يقول لي أرجع تاني ويرجع لي تاني وزي ما قلت لكم من قبل اللي ويف يقول لي ده إنسان غري وكاله السمك وبقى عبا في بطن دي وعبا في بطن دي دا والسمك ده كانوا عشرات الناس يرجع إزاي ده يا عم انت بتتكلم عن مين انت بتتكلم عن مين انت بتتكلم عن الذي يقول للشيء ايه؟ كل فيكون فهذا شك في قدرة الله فإنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يأملون ولا يصدقون أن هناك يوم حساب يوم حساب البعض الآخر بيقول لا يرجون لا يخافون الحساب والاتنين بيوصلوا طريق واحد طب ما بيخافش الحساب ليه؟ لأنه مش مقرة أصلا اللي فيه إن في حساب فيزمي ويشرب الخمر ويقتل ويسر ويعتدي على الضعيف وكذا وكذا ليه؟ ما عندوش يعني ايه اللي بيرد الإنسان عن هذا؟ ايه اللي بيرد الإنسان عن هذا؟ إيه اللي بيرده إيه اللي بيرده وزيك فيه حاجة أقوى من العقوبات إخواننا يعني قوانين الوضعية لما لما يقوم أهل العلم يتكلموا عن يعني خصائص ومميزات الشريعة الإسلامية فقد من أهم خصائصها ومميزاتها أنها من عند الله. بخلاف القوانين الوضعية طيب ايه معنى ده هذا علم الانسان انها من عند الله يجعله لا يخالفها مهما كانت عنده القدرة على ذلك مهما كانت عنده القدرة على ذلك فلما يبقى عارف ان القانون القانون بيمنع السارق هذا القانون فلو غفل عنه القانون بيعمل ايه بيست زي ما شغال البطاقية اللي ملهمش وازع ديه دلوقتي دول مش بالهم ورقبان فهو في باله انه خلاص ما عادش فيه اسم وما عادش فيه صابت وما عادش فيه عسكري فيسرع زي ما هو عايز اللي بيحطه الكوام الطراب واللي شواله هتا بتشوفها بتسد الشارع دول يجي عرباجي ودي اسم على مسمى وعليب لك العربية الحمار بتاع ضيفها بحسن ميل وروح رميها في نص الشارع وقفل الشارع وماشى ل ده في دماغه القانون مش في دماغه قانون ربنا لو في دماغه الله بقى يبقى سواء هيبقى فيه ضابط ما فيه ضابط مش هيعني إلا لأنه هيخاف مني من عقوبة الله من عقوبة الله فأهل الكفر إلّك اللي هينع طب أنت الآن بيمنعك إنك تزني حتى ولو توصل لك هذا يعني سيدنا يوسف طب ما كانت كل الأمور ممهد الراجل مش موجود وهو وجوده في البيت طبيعي وهي اللي تلبعه وجميلة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك إيه اللي منعبه إيه اللي منعبه قال معاذ الله إيه اللي منعبه الله في باله ربنا في باله ربنا فاللي في باله ربنا وإن في حساب مهما تأثرت له الأزباب مش هيعمل مش هيعمل اللي فيه ربنا وحساس أما اللي ماشي بالقانون بس فوقت ما يغيب القانون وحمات القانون هيعمل اللي هو إيه؟ اللي هو عايز الفوضى اللي احنا عشين فيها الآن هذه القانون العزين نربي في الناس خوف من الله مراقبة الله ان في قانون إلهي تاخد بلك مليون قانون إلهي ده بيقول لك إذا فلاتت من عقوبة الدنيا لن تفلت من عقوبة الآخرة وهي أشد، عقوبة الآخرة أشد، أشد، ولذلك اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللعاء الرجل لما اتهم إمرأته بالزنا وليس معه شهود هو الوحيد كده شافه فلما اتهم هلال بن أمية إمرأته بالزنا، فربنا قال الرجل بيقف ويحلف. أربع ملاط والذين أمرنا أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهدت وأحدين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يقول يحيى فأربع مرات والله أنا صادق فيما رميتها به من الزلف في الخمسة والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين يقول ربنا عني كنت كاذب طيب هي لو وفقتها ترجم خلاص يثبت على الزل لكن انكرت ويضرأ عنها العذاب يدفع عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وأفتحنف بالله أربع مرات ولو كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين يوم النبي لما يوقف خذ بالك من لنا عزاوله يقف لالب نومية ويحلف أربع مرات والله إني صادق فيما رميتها به بالزنة والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله الرابعة قبل ما ينطأ بالخمسة لألعنة ربنا علي إن كنت كذبا بقى قبل ما يقول لأنه لو ما ألهاش وبعد ما رأى بالزنة رجع في كلامه له تمانين جلده القصف بغير حق بقى، فالنبي يقول له كلمة يقول له ايه قبل ما تقول لعنة الله علي لو كنت هتقولها بس عشان تهرب من التمانين جلدة كل شيء يقول الا عذاب الله يوعة تهرب من عذاب الدنيا نجي نفسك منه وتوقع نفسك في عذاب الايه في عذاب الاخر عذاب الدنيا يقول عذاب الاخر لا لا نفس الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم برأة لا إذن لابد أن يكون في بلنا الله وعذاب لغير ده خير رضع وخير مقوم وخير مصرح للناس وده اللي ينبغي أن نزرعه في الناس اللي هو الإسلام اللي احنا بقول ينبغي أن يعود إليه الناس يقول لك القانون والمدلية ولا يعمل أي حاجة فوضى فوضى لكن لازم يكون في وازع ديني خوف من الله ده لم يكن عند أهل الشرك ففعلوا ما يحلنا فضل إذا اللي بيكون في باله الله والآخرة والبعث والحساب ضخيد وازعله ولذلك يعني الصغيرة عنده تكون كبيرة ولا يديتري على فعلها فحتى لو حد يتوقع ما يبصش خلاص بس حاجة بسيطة ما فيلاش اللي في باله إيه؟ في باله الآخرة اللي فيه بعث وحساب وعقاب لو لم يكن في بالي هذا ستهون عليه الكبير مالهاش لازم يعملها ولا يبالي يبقى يزني ويسرق ويقتل ويفعل كل ما يحل له زي ما بيعمل بلطقية الآن ايه يعني لما يفتح كرسة واحدة موته ايه يعني بيسرق عربيته ايه يعني ايه يعني لما يسد الشارع وهيربي فيه طراب وطور ايه يعني ايه المشكلة ايه المشكلة ليس في باليه الاخراء ولا في باله الله ذلك بمشي الشوارع والله الناس دي لو في بالهم ربنا ما يعملوا كذا بابا لو في باله ربنا شمت الفوضى العارمه التي نحن فيها دي دي نتيجة لاني جل الناس ليس في بالها الله وفي في القانون والضابط والعسكري فاقتما وقع هؤلاء فعل ما يحل له فعل ما يحل له. وذلك لن يرضى يعني لن يرضىوا شيء إن لم يكن لك رادع ذاتي وهو الخوف من الله من الحساب شباب في وده أقوى رادع للإنسان أقوى رادع للإنسان لكن مهما لا فعل من قوالين وكذا كذا حتى لو القرآن موجود برضه فش هذا الوازع الديني ردع ذاتي الخوف من الله من الآخرة مفيش خلاص ولذلك سأضرب لك مثالا بسيط أظن يعني العرب كانوا قد ألفوا الخمر وعشقوها يعني كان بالنسبة لهم زي الماء ألفوها وعشقوها ومع ذلك لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى رجس من عمل الشيطان في فجتنبو كلمة كلمة فجتنبو نزلت شرطة تفتش صح كده ولا حدت قانون عقوبات لا لا لا كلمة اجتنبوه إلا حصلت تقرأ حديث البخاري له العجل حتى اللي بيبيعها وتكسب منه أراق قلال الخمر وملأت الخمر الطرقات عشان كلمة اجتنبوه من اللي قالها الله هو بيخاف منه خلاص خلص أمريكا في العصر الحديث ده لما عملوا بحث عن أضرار الخمر وما تسببه من ضمر للكبد والكلى وبلاء وزارئة كده وعلى مطلعين قانون في أمريكا وعلى أسف الكلام ده اللي بتبعوها لا بأنه ستمنع الخمر حفاظا على الأمريكا مش لله يعني لكن حفاظا على الأمريكا قيم نعوه صرفوا ملايين الدولارات في الدعاية في الدعاية اللي يعملوا دعاية عن الخمر وأضرق الخمر وكذا كذا كذا ملايين الدولارات والتلفزيون يتكلم والصحف تتكلم والبرامج الموجهة والمحاضرات والندوات والأطبة واللي واللي واللي واللي, واللي, واللي, واللي. والناس ولكنها سماحة تشرب خراب راح مطلعين قانون وعربيات بقى شرطة ودوريات ومش عارف ايه و ايه للمراهبة اي محل يبيع خمر واي واحد يضبط وهو ثم لسكراء وينفاقه ملايين وكل ده بقى بالفشل وفي الاخر اضطرف انه يعمله ايه يلغوا القانون ولا اللي عزيز صباقه كل الملايين والجهود دي ما اثمرت مع المسلمين كلمة واحدة اجتنبوه خير كلمة كلمة اجتنبوه بس بس فعلت ما لم تفعله الملايين ولا القوانين ولا العقوبات ولا الدوريات اجتنبوه اجتنبوه من اللي انهانه الله فهو عارف من في حساب وفي عقاب في الله خلصت دي مسألة ينبغي أن توحي في الناس ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يرجونا حسابا ما كانوش بيخافوا ليه بيخافوا من حساب ليه ما فيش في بالهم يوم حساب ففعلوا ما يحلو لا ولذلك هذه الكلمة لا يرجونا حسابا مش الجريمة ان بس كذبوا بيوم الحساب لا ده بتعمل في طياتها كل جن ان لو ما خبتش يوم حساب يعمل حسابك إن الإنسان اللي بالصورة دي هيفعل كل معصية ويرتكب كل جر مش كلمة كذا خلاص مكذبوا منكرين للحساب دي سهلة كده لا ده معناها إنهم فعلوا كل جر كل جر ولذلك العقوبة يوم القيامة هتكون ازاي عارف هتتألّي ازاي فذوقوا مش عشان زنيت وسلعت وأتلت وعملتوا وعملت. لا, لا شوف ربنا له في إيه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا طب ما قالوا مش عشان سرقتوا قالوا ما بدم ديش يوم القيامة هيعملوا كل ده ايه ده ناس يوم القيامة ما عندكش يوم حساب ما فيش في مغي الكلام ده هتخاف من انك تزني ليه وتخاف انك تزرق ليه تخاف انك تزرق ليه ايه اللي يخوف فسيفعل ما يحلو له ما يحلو له ولذلك قالوا كده قمة الفساد في إنكار البعث أو نسيعي ده اللخص الفساد كله إن تبقى منكر البعث أو نسيت خلص. ده ممكن ليه أو نسيت ستفعل ما يحل في دماغك با لا لا لا يمكن لا يمكن ليك وازع وازع وليك رادع وليك وازع ديني وذاتي من جواك كده بيمنعك بس وده من أنجح ما فعله الإسلام بس تربيت ما يسمى بالواذع الإيه؟ الدين الذاتي ده يبقى موجود جوه كل واحد فينا واحد بحسبه بيقوله في اخرى وفي ربنا بس ده لو ما توجدش يعوض عليك ربنا زي ما هو مش موجود عند كثير من الناس دي الوقت بس هو زي ما ارتلك كبير والعسكري والظابط والقانون بس دول غالبين يفعل ما يحل الله لا يحل فكلمة إنهم كانوا لا يرجعون إيه ها حساب دي مش سهلة مش كلمة كده لا يرجعون حساب دي حط تحت مينه يعني فعل كل الموبقات ما فيش في في دماغه أخره وجهنم وحساب يفعل كل الموبقات ده مش كده وبس عشان تعرف بقى جزاء الموافقة اللي بيحصله في جهنم ده بس عبش عليك بس عبش عليك يبقى إنهم كانوا لا يروزون إيه عساد مشكلة بس قالوا كذب بآياتنا كذب كذبوا بآياتنا الآيات جمع آيات فبإي المراد بالآيات اللي كذبوا بيها إيه المراد بالآيات التي كذبوا بها الآيات اللي كذب بيها أهل الكفر ولا عزب الله كذبوا بإيه كذبوا بإيه ذل لو انت عايز تعرف وتكمله، لبأ أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا عذلك لسا فيكم أتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم مني ولكم وأشكر لكم حصم سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, عليكم وأقم الصلاة